وإِن كُنْتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَتَمَنَّى أَمَانَتَهُ وَلِيَتَقِلَّ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ